بسم الله الرحمن الرحيم موقع رضيلة الشيخ مصطفى العدوين يقدم يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المناقب حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لماذا ذلك؟ والخيول ليس من ورائها في الدنيا أعني أنها لا تكاد تتناسى تناسلا كبيرا إنما بركتها لكونها يغزى بها في سبيل الله ويجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى بركة الخيل أنها تركب للجهاد بها ولذلك فكما سلف أقسم الله بها في أحسن أحوالها حال الجهاد لا حال الركوب عليها للاختيال بها ولا حال حملها للأشياء إنما أقسم الله بها حال اقتحامها للمعارك قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا فأقسم الله بها وهي تعد في الصباح عدوا شديدا فتقدح النار بحوافرها عند ارتطامها عند ارتطامها بالسخور فتغير على العدو صباحا فتثير النقع اي الطراب بجريانها وتتوسى جموع العدو فقسم الله بها في حال هي أحسن أحوالها وأقرب القربات التي يتقرب إلى الله به فالثناء عليها إنما لكونها نجاهد عليها في سبيل الله والله أعلم قال حدثنا قيس بن حفص حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن أبي التياحي قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان وهو ذكوان السمان أن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فاطال لها في مرج أو روضه يعني أطال الحبل لها كي تاكل ما شاءت كي تقوى على الجهاد قال فما اصابت في طيلها من المرج او الروضه كانت له حسنات ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين يعني لو قطعت الحبل وجرت كي تاكل كانت ارواثها حسنات له ولو أنها مرت بنار فشربت ولم يرد أن يصديها كان ذلك له حسنات ذلك لمن ضبطها حبسها كي تكون في سبيل الله عز وجل كي يجئد عليها ورجل ربطها تغنيا وسترا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها وظهورها يعني رجل ربطها استغناء بها عن الناس إذا سمع داعي الجهاد إذا ارادها حمولة فاستعملها كحمولة تحمل له متاع قال فهي له كذلك ستر ورجل ربطا فخرا ورياء ونواء أي عداء لاهل الإسلام فهي وزر فهي وزر هل يقاس على الخيل غيرها في هذه الازمان مثلا شخص عنده سياره موقفها لاعلاء كلمة الله للدعوه الى الله كل شيء فيه على ل الله يحركها ويعمل لها صيانه ويهتم بها ويغير لها ما تلف ويعمل لها بالاصلاح العام عمره هو موقفها لهذا فقط لم يوقفها ل لشيء الا لهذا الشيء مخصوصه لا تتحرك الا لهذا الشيء فهذه بلا شك لصاحبها اجر واخر هي موجودة عنده إن استعملت في طاعة الله استعملت يحتاجها هو أو أهل بيته لمشوار من المشاوير استعملت هي له ست والثالث ركبها تباهيا وافتخارا وتعاليا على الخلق فهي له عليه وزر إذا ركبها عداء لأهل الإسلام ومناوأة لأهل الإسلام وفخرا وتعاليا وكبرا فهي عليه وزر فإذا لم تكن الخيل موجودة أو لم تعد أداة من أدوات القتال في سبيل الله في بعض الأماكن أيضا ما يقوم مقامها يأخذ نفسه الحكم إن شاء الله قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر هكذا قلت يا رسول الله في شأن الخيول فما قولك في الحمير هل الحمير فيها نفس الأجزي الحمير لا يقاتل عليها كثيرا الحمير لا تستطيع الكر والفر والإغارة على الأعداء كما تستطيع الخيول قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاز، الآية الجامعة الفاز، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه ايه جامعه فاز تصلح في كل الابواب يعني ان سالت عن الانفاق او عمل الخير في اي باب الا تنتظم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى وان سالت عن اي شر او اي ضرر فالايه ايضا تحذر منه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى يعني مثلا قلت بالحمير كان المعنى لو استعملت الحمير في طاعه الله و اعنت بها المحتاج اليها وبذلت عليها خيرا فكل خير ستوافى به ستوافى به هل يقال ما انزل علي فيها الا هذه الآل فاذا الجامعه فمن يعمل مثقال ذره هل يقال إنها نزلت في الحمير أو يقال إنها نزلت في سؤال الصحابة الرسول عن الحمير لا يقال ذلك إنما هنا قطع ما أنزل علي فيها انتهى الكلام ما أنزل علي فيها وحي لكن هناك هذه الآية الجامعة فإلا ستكون من غير جنس المستثنى منه فيكون المعنى لكن هذه الآية الفاذة الجامعه تنتظمها وتنتظم غيرها ولا يكون السؤال عن الحمير سببا لنزول الآية الكريمه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى قل لأن الكلام منقطع عند قوله ما أنزل علي فيها ما أنزل علي فيها وتم الكلام إلا بمعنى لكن لكن هذه الآية الفاذة الجامعه تنتظم أمرها من يعمل عليها خيرا يثاب ومن يعمل عليها شرا يعاقب والله أعلم ن بارك الله فيك اخوكم يذكر بأمر ينوه عليه وهو أن النبي استدل بالعمومات ولنا ان نستدل بالعمومات النبي استدل بالعمومات لما لم يجد في المسألة نصا خاصا فلنا أن نستدل بالعمومات مثلا قد يسأل سائل يقول لماذا يمنع بها الدش يقول لأن الله قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نص عام نص عام انتظم كل شيء فيه إثم أو فيه عدوان فيجوز الاستدلال بالعمومات كما نستدل بقواعد الدين حديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار يستدل به بعمومه على أي شيء يحدث ضررا أو إضرارا بالخلق قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ذلك لأن علي بن المديني رحمه الله معروف بالرواية عن سفيان ابن عيينة حدثنا ايوب عن محمد سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بركره وقد خرجوا بالمساحي مساحي تعرف المساح الجروف يعني شيء الجروف لا الفأس ليس هو المسحاة الفأس رأسه ثقيلة المسحاة راسها ضعيف الصفيعه يعني رقيق تعرف الجروف ايش الجروف يعني الجروف اللي يد خشب ويجي حديد. حديد خفيف نشكرك يعني العجمة هي التي وصنعت بنا هذا قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكره اي أغار على اهل خيبر في الصباح وقد خرجوا بالمساحه ومن ذهبين للغطان للحقول فلما رأوه قالوا محمد والخميس الخميس الجيش محمد والخميس يعنون محمد معه الجيش وأحالوا إلى الحصن يسعون جروا جريا شديدا إلى الحصون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فساء صباح المنذرين في إرهاب للعدو بمثل هذه الكلمات أيضا قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبورية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه قال ابسط رداءك فبسطه فغرف بيده فيه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد فيه دليل من دلائل النبوة وفيه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو آخر حديث في كتاب المناقب من صحيح الإمام البخاري إذا كان لأي عد سؤال. يتعلق بمواجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمناقب عموما فليتفضل بطرحها او بدلائل النبوة بالتبع فدلائل النبوة من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام وتدخل فيها وهي كذلك مناقب الخير لأنه لم يقتصر في المناقب على مناقب الرسول ذكر عموما المناقب هناك مناقب لبعض البلدان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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس في بعض البلاد بركة اذكر ودلل نعم المدينة وما بركتها قلته للشام انت تعدل عن الإجابة لقلة علمك ما بركة المدينة ما البركة المتحصل ما الخير الوارد من المدينة يا الله اللهم انك جعلت بمكة بركة فاجعل في المدينة بركتين ما الشيء ما الو... الواضح أنا أريد ما تعرف معنى البركة هذا دعاء بالبركة لكن ما البركة التي أحصل عليها من المدينة إذا ذهبت نعم, نعم نفس الكلام ما أنت, أنت لو بقابت أخذ صفر انت وهو في الإجازة قال كده فيها مسجد إذا صليت فيه صلاة أخذت أجر ألف صلاة هذه بركة خير كثير زد الصلاة في مسجد قباب عمر لا يصح نعم محفوظه ومحروسة من الدجال احسنت زيد برضه نفس الكلام صف صف, صف اسم الله اسمك ونقول الدرجه صف تمورها فيها بركه البركه الخير افهم معنى البرك البركه الخير الكثير والنمو والازدياد انت قلت المدينة مبرك يعني ايه الخير اللي جاي لي من المدينه مثلا سؤال أقول من خيراتها إذا صليت صلاة بألف صلاة إذا مدت فيها النبي لي شفيع حصل لي خير من دخول المدينة إذا قلت المسجد الحرام مبارك ما بركته الصلاة فيه بمئة ألف صلاة الطواف بالبيت حتى الخطايا الصلاة خلف المقام فيها أجر أعتمر عمرتي طواف وسعي تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبص الحديد في بركة في بركة بها ماء زمزم وهو ماء مبارك فيه دواء وعلاج فهمت معنى البركة بس خلي الرسول دع له طيب أفهم أنا ما سالت عن داء الرسول الله سألت عن صور البركة المتحصلة من ورائها أما قل مثلا الشيخ صلاح شيخ مبارك واحد يقول ما وجه بركته دائما يصيح لا مش بركة هذه لكن قال وجه بركته انه رجل يسعى لإخوانه دائما في الخير يزف اليهم البشارات يسعى في خدمتهم ينور عليهم في بركه متحصله من ورائه يعني خير وارد من, من هو سبب فيه عيسى مبارك ما بركه عيسى اسكت خلاص انا معرفتش تجاوب سيدنا عيسى مبارك ولا لا لا, لا تجلس حزينا كده فارفش تبسمك في وجه اخيك صدق سيدنا عيسى مبارك ولا لا دعه الذي أمامك هزوا كده بس عشان يكون مريض ولا حاجة. سيدنا عيسى مبارك. مبارك يعني من ما أقول بركه تكلم في الماده وأصلين صغير حاجة مش راجع عليا أنا يعني أنا إلا استفيد من سيدنا عيسى ونبذمنه. أنا س. من بركاته أنه يرشد الخلق يخرجهم من الظلمات إلى النور من النار إلى الجنة. أظن بركة. صحيح في الماده سبب لتقويه أمره. من بركاته يجي عليكم تعم بسم الله. ارجع ف دنيويه دنيوية فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون اخرويه هذا الماء ماء مبارك وأنزلنا من السماء ماء مباركا من بركته أن الله يحيي به الأرض بعد موتها من بركته من خير أنه يرويني من ظمى يرويني من ظمى من بركته أن الله سبحانه وتعالى ينفع به البهائم له بركات كثيرة أنزلنا من السماء ماء الزيتون مبارك. مبارك شجرة مباركه زيتون بركتها دنيويه نحاس انها ادام يؤتدم به دهن يدهن به علاج يعالج به بركته واضحه وهكذا هناك اشياء مباركه بركتها دنيويه واشياء مباركه بركتها اخرويه اذا صليت في الحرم البركه اخرويه وقد تكون دنيويه أيضا بل هي كذلك لانني التقي باهل الفضل واهل الصلاح في فاستفيد منهم ويستفيدون مني ولذلك قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام المعلومات ليس هذا من هذا الباب ليس انفاقهم كل ما في من باب البركه انما انا اقصد قد يكون الشخص مباركا في نفسه كيف هو مبارك معطاء يبذل الخير كده من هذا الباب معطاء يبذل الخير انت رجل مبارك الله مؤسس عليك معك مليون كلما بتقابل واحد طيب خذ مئة مئتي البركة قادمة من, من طرفك تلتقي بالفقراء تعطيهم وجهك وجه خير وبركه وهكذا البركة قد تكون دنيوية وقد تكون اخرويه إذا قلت المسجد الأقصى ما وجه البركة حوله كثره الجرو وكثره الثمار وكثره الخيرات فالبركة دنيوية الصلاة في بركتها أخروية بركتها أخروية